بسم الله الرحمن الرحيم أرأيك الذين كذبوا من دين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحب على طعام مسكين فغير للنصرين الذين هم عن صلاتهم سادون الذين هم يضاءون